بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفطالها وقال الإنسان Obarha bi an naabba ka ahalaha Yama idi yodurun nau ata raar Rói right.